الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كروا من الطيبات وعملوا صالحة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كروا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام. ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم